وبعد فتح خيبر قدر الله تعالى أن جاء أهل الحبشة من المسلمين الذين هاجروا إليها قديما منذ عشر سنوات ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم فرحا شديدا بل وفرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غنائم خيبر التي فتحت صلحا بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض اليهود في الأماكن الأخرى. خيبر هي رأس اليهود هناك. عرفنا أن اليهود هربوا. ليس هربوا. أخرجوا من المدينة. فذهب بعضهم إلى خيبر. ذهب بعضهم إلى أزرعات. ذهب بعضهم إلى وادي القرى. ذهب بعضهم إلى فدك. هنا. ولكن أكثرهم، معظمهم كان في خيبر. تمام؟ ففُتح خيبر. إذا كل ما بقي دون ذلك فهو أقل وأسهل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام الفتح يطلب من يهود فدك لم كي يد طيب أرسل النبي لم لم يقاتل فتحت خيبر انتشر الخبر بين الناس فأرسل النبي رسالة فقط إلى أهل فدك يا لفدت من اليهود إما أن تطيعوا. وتدفع جزية أو تسلموا أو يكون القتال إن أطعتم وأسلمتم لا بس إن أطعتم ودفعتم الفدية لا بس إن أردتم القتال قاتلنا أرسل النبي إليه يطلب منهم الانقيادة والطاعة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحقن دمائهم ويترك الأموال وكانت أرض فدك هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها على نفسه ويعول منها صغير بني هاشم ويزوج منها اي مهن اي صلى النبي اليهم بذلك فقالوا نحن نترك لك المكان كاملا فهمنا ونخرج من فدك بماذا هي قرية هي مكان نخرج من فدك بماذا بنسائنا وأولادنا فقط على أن يحقن دماهم يعني أن يحفظ دماهم فلا يقتلهم فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرج منها آه أهلها فكانت فدك هذه خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم وحدهم كان النبي ينفق منها على الفقراء ينفق منها على المساكين ينفق منها على نفسه يعول منها صغير بني هاشم يزوج منها ايمه اليم هو الذي في سن الزواج رجلا او مرأة هو في سن الزواج وليس له زوجة يقول يعول يعني يتكفل يكون مسؤولا عن صغار بني هاشم الذين ليس لهم شيء ولما بلغ يهود لما بلغ يهود ما فعله النبي ما فعله المسلمون بيهود خيبر يهود فيما لم ينتظروا أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم بل هم الذين ارسلوا وقالوا ندفع الفدية ونبقى في بلادنا ندفع الجزية ونبقى في بلادنا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومكثوا في بلادهم امنين مطمئنين ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود وادي القرى أرسل النبي إلى يهود وادي القرى ودعاهم إلى الاستسلام فأبوا وقاتلوا لم يقبلوا بالاستسلام واستعدوا للقتال وقاتلوا فقاتلهم المسلمون وأصابوا منهم أحد عشر رجلا وغنموا منهم مغانم كثيرة خمسها النبي صلى الله عليه وسلم وتنك الأرض في في أيدي أهلها يزرعونها بشطر ما يخرجون منها وكذلك صنع بأرض خيبر وكان عبد الله كان يرسل لي مع عبد الله ابن عبد الله ابن لتقدير الثمر وكان تقديره شديدا عليهم فأرادوا أن يرسلوه فقال لهم يا أعداء الله تعطوني تعطوني السحت السحت هو المال الحرام والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي ولا انتم ابغض الي من الكلبه والخنازير ولا يحملني بغض اياكم وحب اياكم على ان لا اعدل النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى يهودي وادي القرى يطلبون الاستسلام فلم يقبلوا واستعدوا للقتال فبدا القتال فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم فنصر الله عليهم فأصاب منهم أحد عشر رجلا وأخذ النبي أموالهم غنيمة وقسمت على الجيش قسمت خمسا كما هي عادة الغنيمة ثم طلب هؤلاء اليهود أن يبقوا في أرضهم لأن لاحظ أن المسلمين وإن كانوا كثرا عددهم كثير. ولكنهم ليسوا أصحاب خبرة بالزراعة ومثل هذا أهل المدينة كانوا أكثر زراعة من أهل مكة أهل مكة يعتمدون على التجارة أكثر أهل المدينة يهتمون بالنخي أكثر فإن أهل خيبر يعتمون أكثر وأكثر بالزراعة فالمسلمون ليسوا كذلك فطلب بعض أهل خيبر ليس كل خيبر طلب بعض أهل خيبر وكذلك أهل وادي القرى هم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يزرعون الأرض هي أرضهم يعرفونها يزرعون الأرض وما خرج منها يعطون نصفه للمسلمين ويأخذون نصفه نصف لهم ونصف للمسلمين فقابل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك طيب هم يزرعون أرضهم ويعيشون هنا في هذا المكان ونصف ما خرج من الأرض للمسلمين والنصف لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم عبد الله بن رواحة لتقدير الثمار عبد الله بن رواحة له خبرة فكان يذهب ينظر إلى شجر الطمر مثلا ويقول هذا الطمر في هذه السنة فيه مثلا عشر طن مئة طن ألف طن مثلا بهذا يعرفه أهل الخبرة أهل الخبرة هم ينظرون ويقولون هذه الشجرة تقريبا فيها مئة كيل مثلا وهنا ألف شجرة إذا ألف بمئة تقريبا كذا طبعا بعض الشجرات تزيد قليلا بعضها تنقص قليلا ولكن هذا متوسط هكذا يفعل أهل الخبرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم عبد الله بن رواحة لهذا فكان عبد الله الرواحه يقدر الثمن، يقدر الثمار، ويقول هذه الثمار قدرها كذا. يقولون يا عبد الله هذا كثير، هم يودون منه أن ينقص لأنه إذا قال مئة، إذا يأخذ المسلمون خمسين، هنا واليهود يأخذون خمسين. إذا قال ثمانين، سيأخذ المسلمون أربعين، صحيح؟ والباقي سيكون لليهود. ولهذا السبب هم يقولون انقص انقص في ماذا يطلبون منه ان ينقص في ماذا في التقدير فقالوا له هذا كثير يا عبد الله قال هذا هو فقالوا له ما رأيك لو دفعنا شيئا فغضب عليهم غضبا شديدا وقال أنتم تريدون أن تعطوني مالا حراما هذا المال حرام ثم قال لهم والله إنني جئت من المدينة من عندي احب الناس الي. النبي صلى الله عليه وسلم هو احب الناس الي. جئت من عنده وهو احب الناس الي اليكم وأنتم ابغض الناس الي بل انتم ابغض عندي انتم شذر عندي من القردة والخنازير. فهنا ومع ذلك ومع ذلك لا يحملني يعني لا يشجعني حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملني بغض لكم وكراهيتي أن لا اعدل يعني ومع ذلك مع كوني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وكوني أبغضكم وأنا الآن حكم بينكم وبينه ولكن هذا لا يجعلني أظلم بل انا أعدل في الحكم حتى لو كان الأمر كذلك. أن يشوه. أن هي النقود التي تدفع. ليخالف الواقع او ليخالف الحق كيف رشوه؟ رشوه أرادوا ان هذا يفعل كثير من الناس اليوم تجد في المصالح الحكومية من يريد ان ينهي الاوراق في المستشفى في الجوازات في هذا يدفع هذا الذي يدفعه بغير حق يسمى رشوه تمام. قال المصنف هذا وبمقياد جميع اليهود المجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر عدو كان يتربص بهم الدوائل بهذا انتهى المسلمون من اليهود وهؤلاء اليهود كانوا يتربصون بالمسلمين وينتظرون أن تدور الدنيا عليهم وهم الذين يسببون المشاكل وبالقياد جميع اليهود المجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر عدو كان يتربص بهم الدوار مهما كان بين الفريقين من العهود والمواثيق هؤلاء اليهود شر الناس كانوا مهما كان بينهم وبين النبي من العهود والميثاق والكتب مهما كان ذلك فإنهم ينقضون العهد وإنهم يخونون النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا حال أهل المدينة مهما كان بين الفريقين من العهود والمواثيق، ورجع المسلمون مؤيدين يعني عندهم التأييد من عند الله تعالى ظافرين يعني فائزين رجعوا فائزين مؤيدين من عند الله وأعقب هذه الغزوة وهذا الفتح المبين إسلام ثلاثة طالما كانت لهم اليد الطولة في قيادة الجيوش لحرب المسلمين أعقب هذه الغزوة العقب هو العقب هو مؤخر القدم أصلا والمعنى خلف هذه الغزوة خلف هذه الغزوة مباشرة وبعد هذا الفتح المبين حدث إسلام ثلاثة ثلاثة من المسلمين هؤلاء الثلاثة كانوا مشركين وكانت كل حرب تحدث بين المسلمين والمشركين كان هؤلاء الثلاثة من أصحاب اليد الطويلة فيها من المقوى في هذه الحروب هم خالد بن الوليد كان مشركا ولم يوجد قتال قاتل المسلمون فيه المشركين من قبل إلا وكان لخالد فيه ماذا كان لخالد فيه رايه وكان له فيه تأثير هذا الأول والثاني عمرو بن العاص السهمي، عمرو بن العاص كذلك كان من دواء العرب وكان من أصحاب الخبرة في القتال والحرب. وعثمان بن طلحة العبدالي عثمان بن طلحة رضي الله عنه من, من بني الدار. وبني عبد الدار هم أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي من بني عبد مناف وهذا من بني عبد الدار وعثمان وهذا نحن عرفنا من قبل قديما أن بني عبد الدار كانت لهم الحجابه لهم مفاتيح الكعبة ي يسمحون لمن أرادوا ويمنعون من أرادوا فكان عثمان هذا ما حاملا لمفتاح الكعبة كان هو الحامل لمفتاح الكعبة فجاء هؤلاء الثلاثة مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصُر بهم النبي صلى الله عليه وسلم صرولا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: الحمد لله الذي هداك، قد كنت آلاء لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. طيب قال النبي لخالد: الحمد لله الذي هداك، يا خالد. كنت أرى عندك عقلا جيدا وكنت أرجو أن, أن الله بسبب عقلك يهديك إلى الخير والحمد لله قد هداك وهذا أيضا من الحكمة في الدعوة وهذا أيضا من من, من, من حسن القبول رجل جاء لي مسلما طيب ماذا نقول له نقول الحمد لله على إسلامك أنت شخص طيب وبعد الإسلام تكون أفضل وكذا كلاما نقول له كلاما طيبا ولا نذكره بما كان ماضيا جاء رجل مسلما نقول هل تذكر عندما قتلت كذا وكذا وهل تذكر يوم كذا نقول ما فائدة هذا هنا ما فائدة هذا انظر كيف أذلك الله وجئت إلينا طائعا ذليلا ليس هكذا قد جاء مسلما فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا له بما فعل من قبل وبما قتل من قبل وبما بل قال هذا كان ظني بك أنت رجل عاقل ذكي وكنت أظن أن عقلك سيهديك إلى الإسلام والحمد لله قد جئت قال خالد يا رسول الله أضع الله لي أن يغفر تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك أدعو الله أن يغفر هذه الأيام التي وقفتها أمامك والمواطن التي كنت أشهدها يعني المعارك التي شهدتها ضدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يقطع ما قبله فهمنا؟ يعني إذا أسلمت فإن الإسلام ماذا؟ فإن الإسلام ينهي ما كان قبل الله لا يحاسبك على ما كان من قبل بمجاجر إسلامك طيب. كان الاتفاق بين خالد رضي الله عنه وبين عثمان بن طلحه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم. قال عثمان لخالد يعني انظر إلى هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلناه مرة إلا فاز علينا وما قادل في موضع إلا نصر وما تكلم إلا كانت له الغلبة وخالد يتعجب خالد يقول نعم هذا الامر غريب بالنسبه الي انا ما ذهبت الى قتال الا فزت فيه الا امام النبي صلى الله عليه وسلم فهناك شيء وبعد نقاش بينهما قال لا شك انه نبي وانه مؤيد من السماء فهيا بنا نذهب اليه ونعلن إسلامنا اسلامنا بيد يديه طيب من خالد و طبعا. وعثمان بن طلحة طيب وفي الطريق قابلهما عمر بن العاص وكان عمر قد فكر في هذا الأمر وقال إنه لا شك أن هذا الرجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولا بد أن أذهب إليه مسلما فقابلهما أين تذهبان؟ قال له أين تذهب أنت؟ قال يعني أخبراني قالوا أخبرك انظر إلى الحال وانظر إلى ما وصلنا إليه ونحن نظن هذا الرجل نبيا وإنا كنا ذاهبين إليه لنسلم فقال هذا الذي خرجت من أجله أنا أصلا خرجت لأجل هذا أيضا فانضم إليهما وذهبوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا طيب في اللواية أن خالدا مد يده فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والطاعة وكذلك عثمان بن طلحه أما عمرو فمد يده ثم قبضها وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت قال اشترط يا رسول الله أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي قتلت كثيرا من قبل وكنت أحارب الإسلام والمسلمين فعندي شرط أن أسلم ولكن يغفر الله لي ما سبق من الذنوب فهمنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ فهمنا؟ فكل ما كان من قبل فهو مغفور من هذا اليوم. فأسلم عمرو رضي الله عنه. سنيت عمر بن الخطاب هذا كله في السنة السابعة في شهر شعبان. بلغه صلى الله عليه وسلم أن جمعا من هوازن بمكان اسمه تربه يظهرون العداوة للمسلمين فأنسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا هناك جماعة من هوازن يجتمع هوازن اسمه قبيلة وسيأتينا ذكرها تفصيلاً إن شاء الله تعالى بعد فتح مكة فهم الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في حنين هم مع أهل الطائف فهؤلاء ليسوا كل أهل أوازن جماعة تسبب المشاكل فألسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا فصار إليهم عمر ولما بلغهم الخبر وصل الخبر إليهم أن عمر قادم إليهم ببعض رجالهم لما وصل الخبر تفرقوا هربوا فذهب عمر فلم يجد واحدا فرجع مره ثانية ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشير بن سعد الأنصاري بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فدك جماعة اسمهم من همر قريبا من فدك فلما ورد بلادهم لم يرى منهم أحدا ذهب بشير لما وصل إلى بلادهم لم يجد أحدا لم يجد أحدا من الناس ولكنه وجد ماذا وجد نعما إبلا وغنما ولم يجد أحدا من الناس فأخذ نعمه وذهب بها إلى المدينة أما القوم فكانوا في الوادي هؤلاء القوم في ذلك الوقت ما هربوا كانوا في مكان كانوا في الوادي فجاءهم الصريق يعني جاءهم من يصرخ إليهم يا قوم إن المسلمين قد هجموا على بلادكم وأخذوا ما فيها فذهبوا مسرعين خلف بشير رضي الله عنه فادركوه ليلا وهو راجع هو راجع إلى المدينة فلما أصبح يعني كان الرمي بالنبل في الليل ولما أصبح اقتتل الفريقان قتالا شديدا حتى قتل غالب المسلمين وجرح بشير رضي الله عنه جرحا شديدا حتى ظن أنه مات ولما انصرف عنه العدو تحامل حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر طيب هذا بشير رضي الله عنه ذهب إلى هذا المكان لم يجد أحدا وجد إبلا وغنما فاخذها ورجع وفي طريق الرجوع ذهب من رأى ذلك ذهب إلى القوم وقال يا قوم ادركوا نعمكم فقد اخذها المسلمون فذهب القوم مسرعين خلف بشير رضي الله عنه ورجاله فأدركوهم في الليل فوقفوا يرمونهم بالنبال في الليل والمسلمون يرمونهم ايضا حتى أصبح الصباح فحدث قتال شديد بين المسلمين وبين المشركين كان عدد المسلمين قليلا وقتل أكثرهم اكثر المسلمين حتى إن بشيرا رضي الله عنه أمير المجموعة كان يموت ايضا ضرب ضربا شديدا حتى ظنه الناس مات من كثرة الضرب ولكنه أفاق بعد ذلك وتحامل على نفسه صبر على نفسه ومشى حتى رجع المدينة ولما انصرف قال حتى ظن أنه مات ولما انصرف عنه العدو تحامل تحامل يعني تصبر صبر على الألم الذي في جسمه ثم خرج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر وفي شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي إلى أهل الميفعل في مئة وثلاثين رجلا فصار المسلمون حتى هجموا على القوم فقتلوا بعضا وأسروا آخرين دخل المسلمون على القوم فقتلوا بعض منهم وأمسكوا آخرين أسرى وفي أثناء الحرب في هذه المعاركة طارد أسامة بن زيد رجلا من المشركين طارده يعني اتبعه اتبعه ورجل يهرب منه ورسامة خلفه طارد أسامة بن زيد رجلا من المشركين ولما رأى المشرك الموت في يد اسامه تشهد هذا الرجل أكثر القتل في المسلمين كان يقاتل بشدة فتبعه أسامة فهرب رجل في يتبعه حتى إذا وقف رجل في موضع لا يستطيع الغروب رفع اسامه سيفه عليه فقال رجل عندما علم انه يموت قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقال اسامه يعني هذا تفعل امامي فقتله فانه لماذا قال هو كان مقاتلا للمسلمين قبل قليل وهو لم يسلم الا عندما وجد نفسه قد وصل الى الزاويه وانه بدون سلاح وانه سيموت فيقول هذا هربا من, من مسؤوليته وهو ليس مؤمنا حقا فهمنا فظن اسامه أنه أنه ان عدوه انما قال ذلك تخلصا يعني لكي لا يقتل فقتله ولما رجع المسلمون الى المدينه واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله أسامة, بفعلة اسامه قال النبي اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله فكيف تصنع بلا اله الا الله النبي يقول قتلته بعد ان قال لا اله الا الله ماذا فعلت ماذا تفعل يوم القيامه عندما تقف امام الله ويسالك الله قال لا اله الا الله فلما قتلته فكيف تصنع بلا اله الا الله ماذا تفعل مع لا اله الا الله يوم القيامة فقال يا رسول الله انما قالها متعوذا هو ما قال مؤمنا هو قالها خوفا من السيف هو نقولها لكي يحفظ نفسه من القتل ما كان مؤمنا من الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فهل لا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب يعني إذا كان الأمر كذلك لماذا يا اسامه ما فتحت صدره لكي تنظر في قلبه هو صادق أم كاذب لماذا لم تفعل فقال يا رسول الله استغفر لي فقال له النبي كيف بلا إله إلا الله فما زال يخجلها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم وأنزل الله سبحانه قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتظون عرض الحياة الدنيا فعند الله هو الغانم لا تقولوا أيها المؤمنون لمن ألقى إليكم السلام سلام عليكم أو شهادة التوحيد لا تقول له لست مؤمنا أنتم تريدون شيئا من الدنيا تريد قتله لكي تأخذ شيئا من الغنيمة ولكن الله يريد الآخرة وعند الله مغانم كثيرا ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يعطق أن يعطق رقبة كفارة لأن هذا قد خطا خطأ أمله النبي أن أن يعطيك رقبة لكي تكون كفارة أما سرية بشير بن سعد فقد كانت في شهر شوال وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيينه بن حصن وعد جماعة من غطفان كانوا مقيمين قريبا من أهل خيبر من أهل خيبر بأرض اسمها يمن وبأرض اسمها جبار وعدهم للاقالة على المدينة الاغالة هي الهجوم على المدينة وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان عيائنا ابن حزم عيائنا له مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم صالحه من قبل وأعطاه ايضا يدعى فيها ولكنه قال العهد وكان مع المشركين في غزوة وحضة وجاء في الأحزاب حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الأحزاب أن يدفع له مالا لكي يعود مع أهل غطفان ولكن الصحابة لم يقبلوا بهذه الفكرة فهذا علينة بن يواعد جماعة من غطفان يتفق مع جماعة من قومه كانوا مقيمين قريبا من خيبر بعد اسمها يوم وجبار أو جبار كان يقيم في أرض قريبة من خيبر فتواعد معهم للإغارة على المدينة قال ما رأيكم أن نرسل إلى المدينة جماعة؟ تدخل فجأة فتسرك ما تستطيع ثم تخرج. هذه إغارة هجوم فيما فهم هلتبون لذلك فأجسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا سعد في ثلاثمائة رجل أجسل النبي بشيرا في ثلاثمائة رجل فصاروا لا يكمنون النهار ويسيرون في الليل مرة هنا هذا التعبير في النهار يهدون ويبقون في مكانه ويسيرون في الليل حتى اتوا محلتهم حتى وصلوا الى مكانهم فاصابوا نعما كثيرا وتفرق الرعاء فأخبروا قومهم ففزعوا ولحقوا بعليا بلادهم ولم يضف المسلمون إلا برجلين أسلمه ثم رجعوا بالغنائم إلى المدينة. لما حدث هذا ذهب المسلمون يسيرون الليل و يكمنون النهار حتى وصلوا إلى أرضهم فأصابوا كثيرا من الغنائم ثم الناس خوفا وذهبوا الى إلى قومهم أقوامهم يخولونهم فهرب أقوامهم أيضا. جيد ثم رجع المسلمون بالغنائم وهو ومعهم أسيران عورة القضاء عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ستة من الهجرة في سنة ستة عرفنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العمر جيد، وو وصدّته عنها، ثم عقدت معه ماذا صلح الحضيبيا؟ وكان من شروط هذا الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في العام القادم، وهو عام ماذا؟ عام سبعة. فيما من عام ستة إلى عام سبعة في هذا الوقت صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعض القوم أرسل النبي رسائل إلى الى الملوك والامراء المختلفين فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وما حولها وطهر المكان من اليهود عند ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ المسلمين وان يذهب الى الى خيبر الى عفر الى ملكة ليعتبر القضاء قضاء للعملة التي لم يعتملها من قبل عملة القضاء لما حال الحول على عولة الحديبية خرج عمره الحديبية التي لم تتم لما مرت السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن صد معه فيها ليقضي عمرته خرج النبي وطلب النبي من كل الذين كانوا معه وصدوا عن العمره يعني منعوا أن يأتوا كل من كان معنا في عمره السنة الماضية ولم يتم معنا فليأتي فجاء الناس واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذرن الغفاري جعل أبا ذرن خليفة على المدينة وساق النبي معه الهدي ستين بدنة ساق ستين ماذا جملا البدنا من الإبل ساق معه الهدي وهذا الهدي كانوا يعلمونه يضعون علامات هذا هدي ذاهب إلى الكعبة يضعون له علامات من القلائد في رقبتها وألوان معينة يلونونها بها واستخلف على المدينة أبا ذلن الغفالي وساق معه الهدي ستين بدنا. وأخرج النبي معه السلاح حضر من غادر كوريش حمل النبي معه سلاح خوفا من أن تغدر كوريش لأنه كان في العهد أنه يأتي بغير سلاح إلا السيوف في ماذا؟ في خرابها السيف في قرابه فقط فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سلاحه ولكن الاتفاق لا يدخل به مكة نعم لن يدخل به مكة ولكن سيكون في الخارج ويكون على استعداده فإذا نقض اهل مكة العهد كان الأمر قريبا وإذا لم ينقض العهد فنعود كما جينا أخرج النبي معه السلاح السلاح حضر من غدر الكريشين وكان معه مائة فرس عليها محمد بن مسلمة معه مائة فرس طبعا كل فرس يركبه صاحبه وأميرهم أمير الفرسان من محمد بن مسلمة رضي الله عنه وعلى السلاح جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشير ابن سعد يا بشير أنت مسؤول عن السلاح هذه الإبن تحمل السلاح وأنت الحارس عليه فهو يحرس السلاح وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد المدني أحرم النبي بالعمرة من باب مسجده في مدينة قال لبيك اللهم عمرة ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة اسم مكان لما وصل إليها قدم الخير أمامه فقيل قدم النبي الخيل أمام المسلمين تمشي يمشي محمد بن مسلم ورجاله بالخيل أولا فقيل يا رسول الله حملت السلاح وقد شرط أن لا تحمله أنت تتحمل سلاحا المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك شرط في صلح الحديبية أن نحمل سلاحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندخل الحرم به ولكن يكون قريبا منا فإن هاجنا هاج فزعنا إليه نحن لم نحمل السلاحة إلى داخل الحرام ولكن يكون قريبا فإذا حدثت مشكلة ذهبنا إليه ووجدنا سلاحنا نكون مستعدين فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكان اسمه مجل الظهران قال له نفر من قريش، ففزعوا من هذه العدة لما وصل النبي إلى مال الظهران في اسم مكان جماعة من قريش فتعجبوا وخافوا ما هذا السلاح نحن لم نتفق على هذا ففزعوا من هذه العدة من هذه الأسلحة والعدة هي ألات الحرب وأسرعوا إلى قومهم فأخبروهم فجاءه فتيان منهم طيب جاء بعض الشباب أرسلوا من أهل مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد والله ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا نحن نعرفك من قبل ما علمنا انك تخون العهد ما علمنا أنك تغدر ما الذي حدث انت قبل ذلك منذ كنت صغيرا بيننا ما كنت معروفا بذلك ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا وإن لم يحدث حدثا ونحن لم ننقض العهد لم يحدث يعني لم نفعل شيئا جديدا اتفقنا على شيء فهو موجود كما هو لم نحدث حدثا لم نفعل شيئا جديدا فلما حملت السلاح لما تريد أن تنقض العهد فهمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل الحرم بالسلاح ما نقضنا العهد هذا فقط للاستعداد ونحن لن ندخل الحرم بسلاحه ولما حان وقت دخول مكة خرج أهلها كلهن لرؤية المسلمين يطوفون بالبيت. لما جاء وقت دخول المسلمين خرج أهل مكة من حولها هن يكرهون أن يروا المسلمين يطوفون بالبيت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي وأصحابه متوشحين سيوفهم من ثنية كذا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوشحين السيف يعني رافعين سيوفهم طيب من مكان اسمه ثنية كده الثنية هي المكان الملتفع قليلا ليست جبلا ولكن أقل من ذلك هو مكان مرتفع. دخل النبي من ثنية ماذا دخل من ثانية كذا وأمام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عبد الله بن رواحة هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شعرا ضد المشركين طيب ويمدح به النبي كان عبد الله يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصل عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده لأن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت الحرام فيما؟ صدق وعده ونصر عده صلى الله عليه وسلم فنصره في, في المواطن التي مرد وأعز جنده جند الإسلام اليوم لهم عزة وهزم الأحزاب وحده وفي يوم الأحزاب المسلمون ما قاتلوا المسلمون حفل الخندق ووقفوا خلفه يحمونهم والله هو الذي هزم الأحزاب في وبغير ذلك كما مرد وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على راحلته طاف النبي بالبيت ولكن لم ينزل من على جمله كان يطوف وهو راكبا راحلته واستلم الحجر بمحجنه لم يضع النبي يده على الحجر الأسود بل أشار إليه بمحجنه يعني بعصاته أشار النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسرعوا ثلاثة أشواط اظهارا للقوه أمر النبي أصحابه أن يطوفوا الطوفات الثلاثة الأولى مسرعين لماذا؟ لأن أهل مكة في ذلك الوقت قالوا سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم يعني أتعبتهم حمى يسرع يثرب هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان اسمها يثرب قبل أن يهاجر النبي إليها وكانت يثرب مشهورة بالحمى الحمى في استفاع درجة الحراره إذا دخلها شخص ليس من أهلها ليس من أهل ياثرب فإنه يمرض يمرض تنتفخ بطنه تزداد حرارته يشعر بالتعب فكان المشركون من أهل مكة يقولون عن المهاجرين من المسلمين قالوا ستجدون قوما قد أتعبتهم حمى يثرب يعني هم الضار منذ ذهبوا لأنهم لم يتعودوا على هذه الحياة أن أتتهم حمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يطوفوا بالبيت مصرعين في الأشواط الثلاثة الأولى ليس فقط هذا بل أمرهم أن ينطبعون أن يكشفوا ذراعهم اليمنى المسلم يطوف يكون البيت عن يساره البيت على الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بماذا؟ بمحجنه إلى الحجر الأسود لأنه يبدأ الطواف من عنده ثم بدأ المسلمون يطوفون يسرعون يكشفون كتفهم الأيمن فإن والمشركون من بعيد يقولون ستجدون قوما قد تعبوا بسبب المرض في يسرب ستجدون أبا بكر يمشي على العصا، ستجدون عمر وقد كُسِلت أسنانه ستجدون فلانا وهو ضعيف هكذا كانوا يظنون فلما رأيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يظهروا الكوة وأن يظهروا النشاط فيه في الطواف فكشف المسلمون اكتافعوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الكوة وأسرعوا فينا؟ أسرعوا في طوافهم حتى تعجب المشركون قالوا هم اصبحوا اكثر شبابا مما كانوا من قبل وطاف المسلمون بالكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم رحم الله امراه اراهم من نفسه قوه يعني رحم الله المسلم الذي يظهر القوه امام المشركين لكي يراها الناس اليوم والطبع النبي صلى الله عليه وسلم باللداء كنا الانطباع هو ماذا هو انزال اللداء هو ثوق يضع على الكتفين والإزار يكون على الوسط طيب والسنة في مثل هذا الموقف أن يضع المسلم يعني لا يضع لداء على الكتفين بل يضعه على كتف واحدة وهي اليسرى ويضعه من تحت الزراع اليمنى فين؟ فيكون زراعه اليمنى مكشوفة فالطبع النبي صلى الله عليه وسلم بلدائه وكشف عضده اليمنى العضد ما بين الكتف إلى الملفق هذه عضد هنا كتف وهذا ملفق وبين الكتف وبين الملفق هذا المكان يسمى عضدا فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عضده اليمنى هذا شأن الفتوة هذا شأن الشباب شأنه الكوة. انظر إلى الشباب اليوم يخرجون من الجيم تجده يلبس الملابس القصيرة هنا قصيره الكمين يظهر القوة القوه ف هذا للقوه وفعل مثله وفعل مثل المسلمون وقد اتم المسلمون طوافهم بالبيت آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهمنا تمت لهم العورة وحلقوا رؤوسهم وقصر بعضهم شعره وبعضهم حلق تماما كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وفي هذا الوقت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وقع بعض خلاف بين بين الأصوليين بعد ذلك تزوج النبي ميمونة وهو محرم أو تزوج بعدما حلق شعره وحلل فن فقال بعضهم تزوجها محرما يعني عقد عليها محرما لأن المشهور أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد زواج فقال بعضهم بل تزوجها محرما والعقد في وقت الإحرام لا بأس به وقال آخرون لا بل تزوجها حلالا يعني تزوجها بعد تحلله من العمر بعد حلق شعره وبعد امتها العمر اللواية عن ميمونة رضي الله عنها اللواية عنها أن النبي تزوجها وهو حلال وهي أولى بهذا يعني هي أولى بمعرفة هذا لأنها هي زوجه وهي صاحبة القصة فهي اولى بذلك تزوج النبي وهو بمكه ميمونه بنت الحارث الهلاليه وهي كانت من قبل زوجا لحمزه رضي الله عنه لعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزه بن عبد المطلب شهيد احد وهي خاله لعبد الله بن عباس طيب. حمزة والنبي في نفس السن. حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم السنة بستة أشهر تقريبا وهذه ميمونة هي زوج من زوج حمزة تمام؟ هي زوج حمزة وهي خاله عبد الله بن عباس يعني أخت ميمونة أخت ميمونة هي زوجة العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني يعني حمزه تزوج ميمونه والعباس تزوج اختها اخت ميمونه فلما توفي حمزه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه فهي زوجة عمه حمزه وهي ماذا وهي بنت وهي خالة عبد الله بن عباس هي اخت امه وهي رضي الله عنها آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوجا، يعني هي آخر مرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا بعد الخروج من مكة، يعني هو عقد تزوجها، ولكنه ما دخل بها إلا بعد ذلك، بعدما خرج من مكة. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يدخل فيها إلا بعد الخروج من مكة. حيث كان في مكان اسمه رف حيث كان في ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين كان تركهم لحراسة الخيل بالذهاب ليطوفوا ففعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عمرته وخرج طيب ماذا يفعل المسلمون الذين كانوا في الخارج الذين كانوا على السلاح وعلى الخيل يحفظونها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا لأداء العمرة فذهبوا فطافوا بالبيت واعتملوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظره ثم رجعوا إليه ففعلوا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرحا مسرورا بما حباه الله من تصديق رؤياه حباه بمعنى منحه أعطاه ولذلك أهم أحداث السنة الثامنة أحداث السنة السابعة